فَنُذَرِّبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَحْحًا أَنكُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 الذي جعل لكم الارض مهدا و جعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذين نزل من السماء ماءا فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون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 وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَقَكُمْ بِالْبَنِينَ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 قال أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَاكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُنَّ بِهِ كَافِرُونَ فَاتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 118. Belum tepaskan mereka dan anak-anak mereka sampai kebenaran mereka dan kebenaran mereka. 119. Ketika mereka kebenaran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 75. ورحمة ربك خير مما يجمعون 76. ولولا أن يكون الناس متع واحدة اللي جعلنا لمن يكفر من الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرورا عليها يتكئون وزخرفة وإن كل ذلك لما متع الحياة الدنيا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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَكُثُونَ وَنَادَا فِي الرَّعْوَنِ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمَ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ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 فَلَمَّا أَسَفُونَ تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَظْرَقَنَا هُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَا هُمْ سَلَفَهُ وَمَثَلًا لِلآخِرينَ وَلَمَّا ضَرَبَ بُنُو مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلَّا جَدَلَ Bal-hum kaum yang musuh, inhuwa illa abd-an-gha mana alaihi, wajalnaahu mazhal l ibni Israel, walau nshaaulajalna min kum malaikat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 ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعيم وأنتم فيها خالدون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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ 118. أم A'am أبرموا أمرا فإنا مبرمون 119. A'am يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم 111. B'la ورسلنا لديهم يكتبون 112. Qul إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين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 Wala yamliku الذin yadu'un min dungih shafa'ata illa man shahid bilhaqq wa hum ya'lamu'un Wala'in sa'alta hum man khalaqahum la yakoolun Allah fa